إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُوهُمْ وَاسْطَمِرُ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرُ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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وآمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذو كوم السسقر